فارولا فارولا اناناس فارولا برتقال إجاص رمان برقوق عنب موز تفاح بطيخ بطيخ بطيخ بطيخ أحمر تفاحة خوخ فرولة برقوق موزة إجاصة تين كيوي برتقال إجاص بطيخ أحمر عيناب تمر